book 2 38 38 38 تاكسي في التكسي في التاكسي <تكسي> من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف إلى محطه القطار كم تكلف الى المطار كم تكلف الى المطار <تصفيق> من فضلك على طول من فضلك على طول <تصفيق> من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين прашов من, إلى <تصفيق> من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار اشكوبو انا مستعجل انا مستعجل اشتوريو لايكو معي وقت معي وقت بريشوفا من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا من فضلك انتظر لحظة من فضلك انتظر لحظه انا راجع فورا انا راجع فورا براشو من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره اش نتوريوس لا يوجد معي فكه ما معي فكة. نغراشا پاسيليكيتساو تمام الباقي لك تمام الباقي لك نوفيشكيته مانه شو اوصلني الى هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان نوفيشكيته مانه يفيش اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي نواش كتمانة بريبايرو اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ